اللهم صل على رسول الله مبعوث رحمه الخلق اللي بعد فاا بكم في لقاء جديد من سلسله الدرر من الوحيين نتناول فيها ايات من كتاب الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغوص والشرح عن قصه الملئ من بني اسرائيل او قصه طالوت وجالوت في هي القصه معانا صفحتين من اول لم ترى بني اسرائيل الى اخر الربع تمام إن شاء الله نتناول القصة بوقفات طبوية قدر استطاعاتنا نحاول أن نتدبر القرآن لأن الله جل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لي رب ليتدبروا آياته وقال الله جل وجل أفلا يتدبرون القرآن فعاية إنزال القرآن هو تدبر القرآن وفهم معاني القرآن ليكون ذلك بابا للعمل يعني التدبر أصلا عشان ايه عشان العمل حتى ذكرنا البساء قول للنعباس الله سجل انزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا كراءته عمل فمش مغرب الكراءة. احنا نحن نقرأ لنفهم ونفهم لنعمل وده كان هادي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنهم كانوا يتدرسون القرآن عشر آيات بعشر آيات يقول الصحابي فكنا لا نجاوزها حتى نتعلم ما فيها ونعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل جميعا جميعا جميعا يقول الله جل وجل ألم تع من بني اسرائيل عايزين نقف بقى مع كل حرف في القرآن قدر استفاعتنا طبعا لو قفنا مع كل حرف ومع معاني كل حرفة مشا نخلص يعني ممكن نقعد اليوم كله في آية واحدة وإحنا جربنا الكلام ده في رمضان في بعض جلسات المدرسة الخاصة اللي كنت بعملها لبعض الأفراد معنا على النت يعني فريق عمل الصفحة فكنا نتدارس كان ممكن فعل أن نقعد الساعة كلها في آيةين أو ثلاثة لكن النهاردة احنا نحاول نجيب القصة كلها فمش هنقف مع كل حرف يعني هن إيه هنمش بسرعة شوية تمام؟ يقول الله عزيزال ألم ترى إلى الملأ طبعا ألم ترى ديت لما لما الله عزيزال يقول لك الم ترى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى يعني ربنا يقول لك ألم ترى لكن ده في عدة معاني كلمة ألم ترى دي أولا الثقة في خبر الله عز وجل فكأنه امامك رأي العين يعني اقول لك شفت وفلان عمل ايه شفت ديت يعني اولا فيها تنبيه ان انا بستدعي جوارحك انت بتسمع وكأنك تتصور المشهد قدامك وفيها فقه مني ان انت واصق فلان اقوله لك وكأنك شايفه تمام واضح شباب فكل رجاء يمترى يعني في مشهد الوقتي هيصور امام القارئ وكأن المشهد قدامك الوقتي ألم تر الى الملى من بني اسرائيل مين هما الملى الملى هم عليه القوم بتتقال على الوزراء والامراء وما الى ذلك تمام يا شباب طالما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الم لم تر الى الملى يبقى اذا القصه بدات بمشهد الملى الملى اللي هم عليه القوم من بني اسرائيل يبقى ده الايه الصوره بدات او القصه كده يعني بيرفع عن المشهد اللي قدامنا كده بمجموعه من الناس بيتكلموا يبقى ده الاشخاص ربنا ذكر لك مين هم الاشخاص الملا من بني اسرائيل يبقى دوله القوم يبقى اولا عرفك الملا وعرفك هم من قوم مين من بني اسرائيل من بعد موسى ده الزمان زمان, زمان القصه بتاعتنا يبقى زمان القصه بعد وفاه سيدنا موسى عليه السلام الاشخاص اللي معانا اللي بدات بيهم قصتهم الملا الباجراوند <تصفيق> او الخلفية بتاعة الاشخاص دول ثقافتهم وحضرتهم ان هما من بني اسرائيل جميل اي شباب يبقى دي احنا عايزين نعيش كده صورة مشهد قدامك الوقتي قصة بتعيشها بيرفع عنها سطر امامك قصة ملأ من بني اسرائيل في الزمان من بعد موسى عليه السلام اذ قالوا لنبي لهم يبقى بداية القصة هي بداية هذه الكلمات يعني المشهد بيرفع عن الملأ من بني اسرائيل من بعد وفاة موسى عليه السلام وهما بيقولوا القصة بترفع كده وملأ دخلين على نبي تمام شخص ظهر معنى جديد في القصة وهو نبي من بني اسرائيل لأن رب نسح تعالى لما يذكر لك من هو النبي لكن في بعض الروايات أنه يوشع بن عليه السلام اللي هو كان غلام الخضر في قصة أصحاب الكهف تمام اللي هو الستة اللي كان مع فيبنا موسى كذ قال لفتاه لا أبرح الفتاة ده في بعض الروايات انه هو يوشع بن وفي بعض الروايات انه هو نفس النبي انه هو بوعس بقى نبي في هذه القصة في انه نون كان غلام لسيدنا موسى ولما مات سيدنا موسى عليه السلام أصبح نبي تمام يا شباب معي يا شباب دي يعني كلها أقويل هو لبنا لم يسمي لك هذا النبي بغض النظر فهو المشهد زي ما قلنا بيرفع عن النبي وداخل عليه ملأ وبيقوله إيه بقى يقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ودي حدث غريبا جدا إن الملأ هما اللي بيقوله كده لأن عادة الملأ بيبقى أفجر القوم وأطرف القوم أقصر القوم طرفا وفجورا وبعدا عن الله دائما بيقوله هما الملأ غريب جدا ان المشهد يبدأ بان الملأ نفسهم هم اللي بيطلبوا القتال في سبيل الله ده اصلا يعني بداية عجيبة جدا معاي شباب يبقى إذ قالوا النبي لهم عث ملكا نقاتل في سبيل الله وطبعا في هنا لمحات كتيرة بس أنا مش عايز اتطول عليكم عشان نقدر منيوب القصة كلها ان كمان مسألة ابعث لنا ملكا هم اصلا ليه بيطلبوا الملك لان دي طبيعة الحروب ان الحرب لا تكون الا بوجود ملك يعني مينفعش حرب تقوم ولا يديريها ملك يعني مينفعش مجموعة كده من الناس يطلعوا يحربوا بيدون ما يبقى لهم القيادة ودي مستزمات الجهاد الامارة من شروط اصلا الجهاد في سبيل الله وجود امارة جميل يا شباب فقالوا بعسلانا ملكا نقاتل في سبيل الله ايه ما هو كان عندهم نبي وكان النبي ممكن يقود يعني بعض اللي قال لما اتكلمت تفسير قالوا ان ايه قالوا ان ده من يوضح البعد المادي عند بني اسرائيل ان هم كانوا لا يرون بالنبي ملك كانوا عايزين ملك يبقى حاجه والنبي حاجه ان الدين منفصل عن الدنيا ان الدين له رجاله والحكم له رجاله وده برده خلل عند بني اسرائيل او مش موجود عندنا لان عندنا الايه النبي هو الملك ومن شروط الامام مسلمين اخواريس المسلمين ان يكون مكتهد في الفقه الاسلامي ودي من شروط العجيبة لكتير من انا ما يعرفهاش ان شرط العلماء لخليفة المسلمين ان يكون وصل مرتبة الاجتهاد في الفقه تخيلوا مش فقيه مكتهد واضح شباب فعندنا العالم بالدين والعالم بالدنيا ده لا ينفصل يعني الامام في, في الاسلام لابد ان يكون ايضا امام في الدين مفيش حاجة اسمها واحد ايه عالم في الدنيا ويبقى هو الامام ويعرفش حاجة عم الدين ده مش موجودة عندنا في الاسلام في المهم مشاهد قال النبي انهم بعث لنا ملكا نقاتل فيه فبيل الله قال النبي بقى رب عليهم هل عثيتم انكتب عليكم القتال ألا تقاتله وده يدل على خبرة هذا النبي بغني اسرائيل ويدم لأيضا على إن أكيد كان في مواقف أظهرت له ذلك إن هم بتوع كلام بيتكلموا لكن ساعة العمل ما بيعملوش فقال هل عسيتم إن كتب عليكم وقتالوا ألا تقاتلوا يعني ما تسألوش الجهاد وفي الآخر ربنا يفرضوا ما تعملوهوش لأن ساعتها سينزل عليكم قال إيه الغضب الصخط من الله عز وجل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ربنا على الله والبرد تقول سبحانه وتعالى ويخبر فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم من بالظالمين طيب ده مشهد اجمالي كده للقصه وبعدين بقى صحح على بقى ايه وصف لنا القصه كامله الله عز وجل وقال لهم نبيهم خلاص هم الايه الملك والنبي قال لهم اكد لهم الأمر هل أنتم عازمون حقا ولا ساعة الفعل هترجعوا قالوا لا إحنا عازمون وما لنا ألا نقاتل فقال لهم نبيهم أو قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوتة ملكة وده كان أول امتحان والربع بتاعنا النهاردة أو القصة معنا هي مجموعة من الامتحانات اللي لابد أن يمر بها أي جيل سيمكن له يعني أي جيل سيصل للتمكين بيصفى هذه التصفيات او بيمتعن هذه الامتحانات او الامتحان وهو ان يملك عليك حد غير ارادتك يعني مثلا ايه ما نقول احنا عايزين حكم اسلامي عايزين حكم اسلامي اول ما ييجي مثلا واحد يحكم او يصل الى صدة الحكم يعني يريد ان يطبق الصدغة الاسلامية لكنه ليس على فكرك او ليس على منهجك او ليس كما تريد تبدأ ان انت مش تطلبه بقى انه يصلح او تطلب ان هو يبقى كما تريد لا تبدأ تحاربه عن هو اسلامي وانت كنت بتقول ان عايز واحد اسلامي تبدأ انت اول حتى تحاربه وده له لانه لا ينتمي لفصيلك او لا ينتمي لجماعتك ما حصل انت اكيد شفتوا يعني تمام جل ربنا سبحة تعالى بيقول لك وقال لو نبيهم ان الله كتبعث لكم ثلاثة ملكة قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه وده حتى بعض له تفسير قال ان ونحن أحق بالملك بالملك منه راى ان بيته احق بالملك من بيت طالوت تمام يعني قال هو مش من مش من عيله كان فيها الحكم قبل كده لكن احنا عيلتنا الاحق المهم انهم قاسوا بمقياسين انهم احقوا بالملكة عشان كان عندهم الملك قبل كده اللي هي مسألة النسب الوراثة والحاجة التانية ولم يؤذى ساعة من المال اللي هو الغنى فربنا سبحانه تعالى يبين بقى شروط الملك الصحيحة قال ان الله اصطفاه عليكم يبقى اولا الملك هذا اصطفاء ربنا سبحانه تعالى هو اللي يؤتي الملكة من يشاء دي رقم واحد رقم اثنين وزاده بسطة في العلم والجسن ان في مقومات للملك هي ايه القوه القوة القوه والامانه ودي بتختلف بحسبها يعني القوه مثلا في مثلا في ان هو يبقى مثلا دكتور في مكان معين ان هو يبقى قوي في علم الطب والامانه هي الدين تمام طيب كان القوه في والامانه في مسألة تولي القياده في الجهاد كانت ايه كان العلم والجسم وقال الشيخ العلم اي بالسياسه يعني العلم المقصود هنا بسياسه الحروب والجسم لانه مقاتل هو رايح يقودهم في القتال فكان مكونات قائد القتال هي العلم بسياسه الحروب والجسم لانه سيقاتل واضح شباب القوه الماديه يعني القوه الايه إدارة الحروب فربنا صلي على وضح لهم ذلك او النبي نبيهم لهم ذلك ودية لينا من, من بعدهم ان يشترط لأي قائد او امير أي شيء أي كان هو إيه مدير مستشفى إمام مسجد أي حدا يشتر في هذا الشرطان العلم والقوة والأمان القوة تختلف بحسبها قوة الإمام مثلا يبقى حافظ القرآن قوة الطبيب أن يتعلم الطب قوة المهندس أن يتعلم الهندسة قوة المجاهد هي قوة جثمانية او قوة تعلم استخدام السلاح مثلا في عصرنا وهكذا فده القوة والأمانة اللي هي الدين تمام والدين وضح بمسألة الاصطفاء ربنا الاصطفاء وربنا مش هيصطفي حد لا يرضاه دينا وضح يا شباب والله يؤتي ملكه من يشاء وده أمر عظيم جدا له مسألة التنازع عن الملك ديك مسألة أصلا لا يفعلها المؤمنون ليه؟ لأن الملك في الأخير ربنا اللي بيعطيه يعني مسألة نازع فلان عشان هو فلان ده شيء ليس من الدين لكن أنازع بمعنى أن أنا أأمر بالمعروف أنا على المنكر ألو فق الله وطبق الشرع ده مواطن لكن هو يطبق الشريعة فعلا او يريد طبق الشريعة منازعة بقى الملك في ذلك هي نقص في الإيمان بالله أنه هو من يؤتي الملك من يشاء ودي من صفات الربوبية لو أنتوا حضرين معنا رابطة العقيبة إن ربنا يؤتي الملك من يشاء ده أصلا من صفات الربوبية والله واسع عليهم الله واسع سبحانه تعالى وعليم بمن يصطفيه سبحانه تعالى إبداكا الابتلاء الأول هو أن يأتي ملك ليس على هواهم الابتلاء الثاني او الأمر الثاني بقى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه هو أصلا مضرد أن النبي برحي من الله قال إن الله اصطفاه المفروض أن انتهى صح شباب يعني مفروض أن النبي بتاعهم قال لهم إن الله اصطفاه عليكم ربنا اللي مسكوا الملك ربنا اللي أراضي أنه يبقى ملك طالوا ربنا اصطفى المفروض كده اتحسم الموضوع صح شكرا المفاجأة ان هم عايزين اية وديه كانت من عادة اليهود ايضا دائما ان هم يريدون الاية المادية يريدون الاية المادية وديه امر تقرر حتى معنا في صورة البقرة ان هم لما ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم عيون على سيدنا موسى لما فجر ضرب الصخر وانفجرت لهم اثنة عشرة عينة قد علم كل الناس بمشربهم وبعدين أنزل لهم المنة والسلوى ربنا سبحانه أنزل لهم المنة والسلوى فلا عندهم شراب وطعام ومع ذلك لم يريدوا ذلك وقالوا قالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبط أرض من بقليها وكسائها وفوميها وعدسيها وبصليها الفون والعدس والبصل تستبدلوه بدل الطير المن والسلوة اللي بينزل من السماء والماء اللي ربنا فجرهوكه من الأرض يعني ده منطق نفس عقلاء أصلا أفستدلونا الذي يؤدنا بالذي هو خير لكن الفكرة في إيه؟ انهم عايزين حاجة مدية عايزين حاجة يزرعوها بإيديهم لكن الطير اللي بينزل من السماء ده طبعا لو عصيت ربنا مش هينزل لي بقى عيش ثم شوف تفكيرهم المادي ده طير ربنا بينزله لنا من السماء فأنا مش عارف الوسيلة اللي بيجي بيها فلما ر وده لكل اتسقطهم في الله ورصبتهم بالمادة فقالوا احنا عايزين ايه عايزين عدس وبصل ليه لانه بتزرع في الارض لانه هم اللي بيزرعوه بأيديهم فعايزين حاجة يبقى هم اللي يملكوها بأيديهم مركزين معه شباب فكذلك هنا هو ربنا قال لهم او النبي قال لهم ان الله اصطفاه لربنا اللي اصطفاه ومع ذلك قالوا لا عايزين ايه بقى حاجة نمسكها بأيدينا حاجة نشوفها وقال لهم من يوم إن آية ملكة هجيب لكم آية كمان مادية عشان يبقى الأمر النبوي يجيه والآية المادية الملموسة كمان شفتوها أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آله موسى وآله هارون التابوت دا كان تابوت لبني إسرائيل وكان أخذ منهم في الحرب يعني أخذ في الغنائم وكان مع الأعداء كان آية الله عز وجل بالتأييد والنصرى والمطلط سينتصر ان الغنينة اللي اخذها منكم الاعداء ستأتي مرة اخرى تحمله الملائكة وكانوا يشوف الملائكة يعني شافوا التابوت جاي كده دايلهم والملائكة شايلان شافوا دا بأديهم شافوا دا بعنيهم شافوا دا بعنيهم شافوا تابوت تحمله الملائكة داصل عليهم كده ومع ذلك فعلوا ما سيأتي لبدا جالهم أمر نبوي إن الله استطاعه عليكم جالهم آية مادية لمسوها تبوت تحمله الملائكة ورأوا الملائكة ورأوا التبوت تمام في سكينة من ربكم وبقية ثم ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة آل صندوق كان في التوراة ده بعض الأقاول التي تقال إن في ذلك الآية لكم ان كنتم مؤمنين جميل يا شباب فخلاص الآية واحد وما حد يقدر يجابل ان طالوت نبي من عند الله ان طالوت ملك من عند الله تمام خلاص الموضوع جاء بأمر نبوي وجاء كمان بآية مادية من الموسى الموضوع انتهى فخلاص الملأ والناس كلها استسلمت الامر فلما خصل طالوته بالجنود طبعا في هنا نقطة احنا ممكن نكون عديناها بسرعة احنا اتكلمنا في البداية ان المشهد بدأ بالملأ هم اللي بيتكلمه صح والملأ دول احنا قلنا هم المترفين اللي بيطلبوا الدنيا فلذلك هم جادلوا ده نقطة النقطة التانية اللي هم جدا جدا الخطيرة بنسبالنا ان هو الملأ كيف وصل الامر بالجهاد في سبيلنا الى ان الملأ هم اللي يطلبوه يعني ازاي وصلت الموضوع لهذه الدرجة ده يؤكد نجاح دعوة النبي اللي معانا اللي هو في الواقع الأقوالي ويوش نون إن دعوته وصلت إلى أن الملأ صار عندهم مسلمة الجهاد في سبيل الله ودي هو كما يمكن الكلامت معاك في قبل كده إن أحيانا كده بيوصل صقف الدعوة بيرتفع لدرجة إن يأتي مسلمات في المجتمع الإسلامي حتى أعداء الإسلام مش قادرين يخلفوها لو أنت مثلا متابعي مثلا لمصر والأحداث اللي حصل في بعض كان في مرحلة كده ان مسألة بك الشريعة دي اصبحت مطلب لم يكن يدر يكثره يعني لم يكن يدر يقول انا سينحي الشريعة يقدر لكن كان يقول مثلا انا مش هطبق الشريعة بفهم السلفيين او بفهم الاخوان او مش عارف ايه لكن ما يقدرش يقول انا مش, مش هطبق الشريعة ان كان مرحلة كده بعد الثوره حصلت ان كان حتى الليبراليين والعلمانيين ونالذي كله متيفهم مناظرات ومجادلات يقول احنا مجدود بالشريعة دي كانت كلهم يقولوها احنا مش ضد الشريعة احنا مش ضد تطبق الشريعة بس احنا بفهم مين ب... بعقلية مين ب... ب... بقلية مين لكن كلمة ان تطبق الشريعة في حد ذاته كده كان كل الناس حتى الملأ معاه او مش قادرين يدبوه مش قادرين ينكروه معاه شباب فهذه كانت مرحلة نجاح في الدعوة اصلا ان نصل لهذه المرحلة فبال من نجاح في دعوة النبي معنا اللي هو يوش عجنون كما في بعض التفاثير انه وصل بثقف دعوة في بني اسرائيل ان الملأ نفسهم بيقرأ يقولوا ايه ابعث لنا ملك النقاط في الله يعني ده كان مطلب جماهيري اللي هو تحريج بيت بيت المقدس او الاقصى كان مطلب جماهيري في هذه الامة لذلك هو اصلا سيدنا موسى مات ولم يستطح بيت المقدس لما رفض قوم الدخول في سورة المئيدة القصة معروفة لما قال لي اذهب انت وربك فقاتله ان هنا قاعدون وسيدنا موسى جاءه ملك الموت فلما جاءه ملك الموت قال لما عرف قاس المئة الميت ميت قال يا رب ما تنقامتني من الأرض المقدسة لم يتند حجر. يعني اراد انه يموت حتى في القرب من الأرض المقدسة ان لم تكن ستفتح وبالفعل سيدنا موسى مات في القرب من الأرض المقدسة ولم تفتح لما جاء يوش ابنيون ظلت دعوة التجديد والجهاد في سبيل الله ترتفع ويرتفع ثقفها حتى صار الملأ شوفاء من ناس بتقول للنبي بتاعهم موسى اذا انت وربك فقاتل انه هنا قاعدون لان الملأ نفسهم اللي راحوا للنبي وقالوا ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله ولا شك هذا كان نجاح كبير جدا في الدعوة في هذه المرحلة لكن عند الحق ده بدأ يحصل او يحدث السقوط وده اللي بدأ معانوط لما فصل طالوته بالجنود طبعا طالوته هو نبي استفاه الله عز وجل فطبعا اكيد عنده من الكفاء والقدرة والسياسة ما ليس عند غيره فلذلك هو كان يريد ان يعلم من ومن هو متقولا فبدأ يعمل ايه يعمل اختبار وده حتى العلماء هو عندنا حتى في السوق الاسلامي ان يجب على الامير امير الجند عند الفصل من القتال الخروج للقتل أن يتفقد الجند فيرجع من يريد أن يرجعه من أهل الإرجاف ومن أهل الضعف ومن أهل التخزيل يعني الـ الـ الأمير لم يجي يجع نجيش طولة كذا يقاتل يتفقد الجند ويرع من ضعيف فيرجعه ومن هو مرجف فيرجعه ومن هو ليس أهلا للقتل فيرجعه دا من سلطة الأمير وبدلا عمله سيدنا طالوط فلما فصل عند الفصل فلما فصل طالوت بالجند قالى إن الله مبتليكم بنهر قد بلك في امتحان جاي فمن شرب منه فليس مني هما كانت في عطش وصحراء اللهم بصوا دخط بارباء اللي عايز يكمل معنا ويجاهد في سبيل الله فيأتي نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فتن بيده فشربوا منه إلا قليلا أول ابتلاء شربوا منه كلهم شربوا منه إلا قليلا منهم شاهدوا سبحان الله ودية ودي بتبقى دايما امتحان قد يمتحنك الله عز وجل لبي. يعني كثير مننا يا جماعة بيقول أنا عايز أبزل للدين وأبزل للدعوة إلى الله عز وجل وإذا أردت أن تبزل فعليك أن تفصل أولا تفصل لذلك وإذا فصلت فاعلم أنك مبتلى يعني إذا أردت فعلا أنك تعمل الدين والدعوة وتنصر الإسلام وتحفظ القرآن فلابد أن تفصل تفصل تطلع تاخد خطوة في الطريقة وإذا فصلت فعلا أنك ستلع في صدقك وده اللي حصل ابتله فلما فصل طاليته بالجناد قال إن الله مبتليكم بنهار فمن شاهد منه فليس مني وعن لم يطعمه فإنه مني إلا من اوترف ورفة بيده والابتلاء بعد الطفل يتغير بقى ممكن الابتلاء يكون لبنت من بناتنا مثلا مشغاله في الدعوه يكون مثلا تاخر الزواج ممكن يكون ابتلاء لاخر من اخواننا اللي شغال في الدعوه مثلا هو انه يديله عمل يطلع يسافر ويسيب الدعوه ممكن يكون ابتلاء مرض ممكن يكون ابتلاء فتنه في البيت ممكن يكون ابتلاء اي شيء او فسيأتيك الابتلاء والامتحان ليرى الله صدقك من كذبك مش ابتلاء عشان عشان مثلا ترجع او ربنا سبحانه تعالى بيعذب من يسير في طريقه لا ابدا ربنا سبحانه تعالى بيمين من الكاذب ربنا فلييمين الله خبيثا من الطيب وما كان الله ليوفقكم على الغيب كما في ايه في انا عمران في الشهد خليك بقى معايا ركز الحته دي والله الصح على فشرب منه الا قليلا منه فلما جاوزه هو ايه والذين امنوا معه شوف ربنا سبحانه على ايه وصفهم بوصفه الايمان يبقى اذا اللي شربوا كانوا ايه ما مؤمنين لان ربنا وصف من جاوز هذه الفتنه بالإيمان او بالصدق في الإيمان يبقى اللي كان قبل كده ما كانواش مؤمنين يبقى اول ابتلاء الابتلاء الاول ده جاوزه المؤمنون خد بالك بقى عشان ايه في في التفسير فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجليته وديوده قال هنا على القول بان الذين قالوا هو الذين جاوزوا يعني بعد ما جاوزوا قالوا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده حتى الذين امنوا دول بعضهم يقول ضعيف ضعيف الايمان لكن هو مؤمن فهو مؤمن لكن في امتحان جاي لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون يبقى دي على بقى. في بس وفي الذين يظنون أنهم ملاقوا في نفسها عايش معان الآخرة خد ذلك في قاعدة في, في وصول التفسير بتقول لك إيه؟, إيه إن ظن ظن إذا جاء بعدها أن المثقلة اللي هي يعني عليها شدة سمعناها الوقين وإذا جاء بعدها أن المخففة يبقى معناها الشك وظن أن وظن ان لم يقدر عليه احد وظن ان يبقى للشك وظن انه الفراق مثقل عليها عليها يضم عليها شده يبقى ايقن انه الفراق يبقى قال الذين او قال الذين يظنون انهم يعني الذين استيقنوا انهم ملاق الله يعني الظن هنا معناه اليقين واضح شباب قال الذين يظنون انهم ملاق الله يبقى كان فئة الإيمان بجاوزة الابتلاء الأول الفئة الثانية بقى اللي هي المعايشة الأخرة لذلك حتى النبي صلى الله كان في الجهاد يقول إيه؟ يقول اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة لأنه مواطن لابتلاء مواطن شدة البذل مواطن اللي هو أن ينتد إيش حياتك كلها لله لا يستطيعها إلا من عاش بقلبه مع الأخرة وأيقن أنه لا عاش إلا عاش بأخرة إن هم يخرج من تبنة المهر في الصحراء ويبهو كمن يقاتل لما يقدرش يعملها إلا من عاش بقلبه مع الأخرة ذلك وقال قال الذين يظنون أنهم ملكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصبرين شوفوا بقى البولة دي فهو معاني كثيرة جدا منها ان اهل الاخرة هم اهل الفهم في معايير النجاح او معايير الايه النصر يعني اللي يحسب الامور بالمقاييس الدنيا ده عمه ما هينتصر يعني اللي هي مثلا يا لك الامة الوقتي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ومن الاعداء معهم كذا ومعهم كذا احنا كيف سيمكن لدين الاسلام ده اصلا مش فاهم ولا عمره هيفهم لان اهل الاخره هم الذين سيفهمون معايير النصر لذلك لما جئت لقيت بقى اشوف مين اللي قال الكلمه الصح الذين يظنون انهم لله قالوا ده قالوا معيار غريب جدا قالوا كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيره بس بايه باذن الله يبقى النصر ده باذن من الله لا علاقه الله بالعدة والعتاد احنا ناخد بالاسباب ذكر ربنا قالش ايه وعد لهم ما تتفوقون به على عدوكم من القوه وربطه الخيل لا ربنا ايه وعد لهم ما استطعتم من قوه ومن ربطه الخيل يبقى المطلوب هو الاستطاع مش التفوق انا عمري وهتفوق او احيانا لم استطيع التفوق على الاعداء بل ان معظم الغزوات التي كانت فتحا من الله ابتداء من بدر وانت طالع كده كان دايما المسلمون هم الاضعف ويأت النصر عليهم ولما جاءت خنين وقالوا النهزم اليوم الممكنة هزموا في جداية المعركة ونحش شباب قال الذين يبنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله وغلبت فئه كثيره بس بايه باذن الله والله طب نجيب ازاي الاذن ده والله مع الصابرين اصبروا وسياتيكم الاذن من الله بالنصر تمام يبقى دي مرحله مرحله الايمان مرحله اليقين في لقاء الله مرحلة الفهم عن الله وفهم سنة التغيير بعد كده بقى المرحلة بعدها ولما درزوا لجالوته ودنوده تبتل بقى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين طبعا هم قالوا ايه وثبت أقدامنا طيب ما الذي تزل به الأقدام هذا أيضا ربنا علمهن في الكرآن قال إيه إن الذين استذلهم الشيطان تعرفين يعني ما استذلهم عكس السبات بالضبط الظلم هو الوقوع والسبات هو الرسوخ إن الذين استذلهم الشيطان بقول إن كانوا في غازوت أحد ان الذين تعالوا منكم إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا كانوا في غازوت دول كانوا سبب الهزيمه الملازمين تولوا ممكن يا منطقه الجمعان انما استسلموا لهم الشيطان ببعض ما كسبوا يبقى الزمن ياتي من بكسب الانسان للمعصيه تمام والثبات ياتي من بتثبيت الله عز وجل وبالطاعه والايه والاستغفار يبقى دي برد ناس فاهمه المصري بياتي من سنن التمكين وسنن التغيير فقال ربنا اقفوا علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله زي ما احنا قلنا برض النصر باذن الله وقتل شو بقى شخصيه دي ظهرت في القصة ما كانش لا اي ذكر في كرم المتدة يعني لكن هو مع النبي ولا بان مع النبي ولا مع الملك ولا بان مع الملك ولا مع الملك ولا مع ولا فجأة ظهرت شخصية لا احد يعرفها ولا ذكرت لكن الله عز وجل يذكره لأن سيدنا داوير هو مين هو أعبد البشر كما قال رسول الله سلم ولما رآه آدم في الخريقة لما ربان سقع على أظهر بني آدم لآدم فرأى في في وليس من النور لأوحد جبهة من النورة كده فقال من هذا يا رب قال هذا داوير أعبد البشر فسيدنا آدم أعطاهه جزءا من عمره قال يا رب هب له جزء من عمري تمام فثم عود كان أعبد البشر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود وقال خير القيام قيام داود كان يسبح فتردد الجبال معه لحسن صوته وتأثرها بسنائه على الله وذو الأهل الفتح يبقى اقول اول حاجه اهل الايه اهل الايمان اهل الفهم اهل الصبر وبعدين منهم بقى اهل الفتح ياتي الفتح من الله عز وجل على اهل العباده وقتل داوود جالوت واتاه هو هما كانوا في الاول بيقولوا يكون له ملك علينا فاذا في النهايه مين اللي الملك مش طلوت حتى اللي الملك بعد النصر واحد ثاني غير طلوت هم كلهم البلاء خايفين لله ينتصر ويبقى الملك فإذا بالربنا سبحانه وتعالى يجعله الملك واحد تاني خالص لهو الملأ ولهو النبي ولهو الملك ولكن رجل يصطفيه الله عز وجل لا ذكر له منذ بداية القصة وهو سيدنا داود الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فالملك والحكمة والعلم بيد الله عز وجل وحده يؤتيها من يشاء ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس رعبهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله رضي فضل على العالمين ودي سنة التدافع التي سنها الله عز وجل وديت ان شاء الله لسا ما حضرتوش درس القراء والقبر هتحضروهم السبت ان شاء الله في دورة العقيدة ان فيه اشياء كده ربنا سحف حالة يقدرها تظهر للناس اما شر زي مثلا في القصة معانا ان في اعداء يقواتلوا الانبياء يقواتلوا النبي الذي عندما يذكر اسمه في ذا القصة ويقواتلوا طالوت الذي هو الملك الذي ربنا استفعله يقواتلوا داود ايش دي الاعداء لله ردنا لي جعلهم يحاربوا الاسلام دي سنة ربنا جعلها سنة تزافع من ورائها الخير الكثير ليستفل لشهداء ويظهر الكاذب من الصادق وليقام الجهاد في سبيل الله كيف كان سيكون هناك جهاد لم يكن هناك أعداء يحاربون الإسلام دردوحة دعالهم موجودين كده عشان يصطفوا منهم نحن شهداء عشان يوري يوري الله من أسوسنا خيرا فدام قدر الله كله خير لولا حكم الله عز وجل في تدبيره وفي أحكامه الكونية نحن نعكد بقى الفرق من الربى الكونية والشرعية والكلام ده ان شاء الله يوم السبت في حلقة العقلية هنسى النوادة بشكل اكبر ان شاء الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لفسدة الارض ولكن الله بفضل على العالمين تلك الله نتلوه عليك بالحق وانك من المرسلين ونكتفي بهذا القبر وجزاكم الله اخيرا وصل الله نبينا محمد والي وصحبه تسمن كثير والحمد الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته